وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم هل لكم مما ملكت أي منكم من شركاء فيما رزقناكم فأأنتم فيه سواء فأأنتم فيه سواء أن تخافونهم كخيفتكم أنفسكم